أهذب فؤادك بالحياة فالله قد مدح الحياة وهو الحي إذا رأى عبدا فغرع بالدعاء أهذب فؤادك بالحياة فالله قد مدح الحياة وهو الحي إذا رأى عبدا فغرع بالدعاء. سمت كل الانبياء وحياء احمد كانك العذراء في قدر النقاء خلق الملائكه الكرام وسمت كل الانبياء وحياء احمد كانك العذراء في قدر النقاء هو خير ما حمل الرجال وخير قد النساء هو حافظ الاجيال للخيرات في درب النجاة هو خير ما حمل الرجال وخير ما اكتست النساء هو حافز الاجيال للخيرات في درب النجاة هديت عادت بالحياة هدف مؤادك بالحياة هديت بالحياة الحياة فالله قد مدح الحياة وهو الحي إذا رأى عبدا تضرع بالدعاء هدف قوادة بالحياة فالله قد مدح الحياة وهو الحي إذا رأى عبدا تضرع بالدعاء إلهه الشفاء يشرق في الدنا كالمائي عن والشقاء كنوري يشرق في الدنا كالمائي يحيي كالهواء الجسوم فلا حياة بلا حياة والمرء إن لم يستحي سترضي فعل ما شاء. ترطب في الجسوم فلا حياة بلا حياة والمرء إن لم يستحي سترضي فعل ما شاء. أنت أداك بالحياة بالحياة بالحياة بالحياة. الحياة هدف أعدك بالحياة هدف أعدك بالحياة, بالحياة فالله قد مدح الحياة وهو الحي إذا رأى عبدا تبرع بالدعاء هدف أعدك بالحياة فالله قد مدح الحياة وهو الحي إذا رأى عبدا تبرع بالدعاء بالحياه فالله قد مدح الحياة وهو الحي اذا راى عبدا تبرع بالدعاء اهدك بالحياه بالحياه اهدك بالحياه بالحياه اهدك واعذك بالحياه بالحياه اهدك هل تفألك بالحياة؟ هل تفألك بالحياة؟ هدف